「今夜は何をしてく ن كل ك خلقنا ل ل شيء زوجين ع م ت ذ ك ر و ن ف ف ر و ا إ ل ى ا ل ل ه إ ن ي للعلوم ك م منه نذير مبين نذير و ا ت ج ا ع ا ل ل ل ه ه إ ا آخر إني ل ك م منه ي م ه كذلك ما أ ت ى الذين من قبلهم من رسول الا قالوا, إلا قالوا ساحر أ و مجنون أ ت و ا ص و ا به بل هم قوم ط ا غ و ن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 私はこのように思うのは私の思い出です。 「今日も一緒にいる」